ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أردوا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 وَكَمْ مِمَّ لَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا طُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 وللله ولللهما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عمرو ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجدن بون كباير الإثم والفواحش إلا اللمم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 أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كافه أو فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فسجدون لله واعبدو